بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخت الكريمة يا من وضعتي صورة غير لائقة في حسابك أقول لك أختي في الله والله إني مشفق عليك وخائف عليك يا أمة الله يا من وضعتي صورة رمزية غير لائقة بك أنت يا أمة الله يا من وضعت هذه الصورة ويا من فتنتي الشباب أين أنت من قول الله سبحانه وتعالى اسمعي وتأمل يا أمة الله اسمعي في كلام الله جل وعلا ماذا يقول انت الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلا عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق نعم أنت فتنتي الشباب فكم من شاب رأى هذه الصورة وكم من مغرد ومغرد رأوا هذه الصورة والله كل من رأى هذه الصورة إنها تكتب في ميزان سيئاتك وتلقين الله جل وعلا غدا فكيف تلقين الله جل وعلا وهو عنك غاضب فأنا أقول يا أمة الله إلى الآن أنت على قيد الحياة قبل أن يأتي يوم الأيام ويقال فلانة انتقلت من هذه الدار وهذا حسابها في تويتر أو في الفيسبوك فماذا تقولين لله يوم القيامة أترك الجواب لك يا أمة الله أسأل الله جل وعلا أن يهدي بناتنا إلى الصواب وأن يحفظ بناتنا من كيد الفجار صلى الله جل وعلا أن يحفظهن بحفظه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخوكم في الله صلاح عناد الأنزي